الله الرحمن الرحيم الشريط الحادي عشر من كتاب المزهر للإمام السيوطي الأمر يستفضع ويزعمون أنهم أرادوا بابنة الجبل الصدى وبنت المطر دويبة حمراء تظهر عند المطر وإذا نبض الثرى ماتت وبنت نخيلة التمرى وبنت أرض نبت ينبت في الربيع وفي الصيف ويقال ضربه ضربة بنت قعدي وقومي أي ضربا شديدا وبنت شحم السمينة انتهى ما أورده ابن السكين وفي الصحاح بنات نعش الكبرى سبعة كواتب أربعة منها نعش وثلاثة بنات نعش وكذلك بنات نعش الصغرى وقد جاء في الشعر بنو نعش أنشد أبو عبيد تمززتها والديك يدعو صباحه إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوبوا وفي المرصع بنت أضحى النعامة وبنت الأرض وبنت الجبل الحصاء وبنت أودك الحية وبنت البيد الناقة وبنت تنور الخبز وبنت ثاوى أحجار الجبل وبنت الحصير جنس من البق منتن الريح وبنت دجلة السمك وبنت الدروز القمل وبنت الدواهي الحية وبنت السير الإبل وبنت الرمل البقرة الوحشية وبنت الهيق النعام وبنت يعرى المعزة وفي الصحاح بنت طبق سلحفا ومنه قيل للداهية إحدى بنات طبق وتزعم العرب أنها تبيض, تبيض تسعى وتسعين بيضة كلها سلاحف وتبيض بيضة تنقف عن أسود وفي نوادر ابن الأعربي تقول العرب ضربه ضربة ابنة قعودي وقومي يعني ضربة أمة لقعودها وقيامها في خدمة أهلها ومواليها وفي الصحاح بنيات الطريق هي الطرق الصغار تتشعب من الجادة وهي الترهات والبنات التماثيل الصغار التي تلعب بها الجواري وفي حديث عائشة كنت ألعب مع الجواري بالبنات وذكر لرؤفة رجل فقال كان إحدى بنات مساجد الله كأنه جعله حصاتا من حصى المسجد وفي المجمل لابن فارس بحنة اسم امرأة نسبت إليها نخلات كنا عند بيتها وكانت تقول هن بناتي فقيل لها بنات بحنة فائدة وفي نوادر أبي زيد يقال للخبز جابر بن حبة جعلوا آخره اسما معرفة وقالوا للتمره بنت نخيلة اسمين معرفين فائدة قال ابن دروستوي في شرح الفصيح البنوة أصلها الياء من بنيت لأن الابن مبني من الأبوين ولبن يستعار في كل شيء صغير فيقول الشيخ للشاب الأجنبي منه يا بني ويسمي الملك رعيته بالأبناء وكذلك الأنبياء في بني إسرائيل كانوا يسمون أممهم أبناءهم والحكماء والعلماء يسمون المتعلمين منهم أبناءهم ويقال أيضا لطالب العلم أبناء العلم ونحو ذلك ونحو ذلك كذلك وقد يقنى بالابن كما يقنى بالأب في بعض الاشياء لمعنى الصاحب كقولهم ابن عرس وابن تمره وابن ماء وبنت وردان وبنات نعش على الاستعارة والتشفيل الفصل الخامس في الأخوة قال ابن السكيت باب المواخي يقال تركته أخ الخير أو أي هو بخير وتركته أخ الشر أي هو بشر قال الأصمعي وقول امرئ القيس عشية جاوزنا حماة وسيرنا أخ الجهد لا يلوي على من تعذر أي وسيرنا جاهد وقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا أكلمك إلا أخ السرار ويقال تركته أخ الفراش أي مريضا. وهو أخ رغائب إذا كان يرغب العطاء وتركته أخ الموت أي تركته بالموت وتركته أخ سقم أي سقيمة انتهى وقال ابن درستوي في شرح الفصيح الأخو الشقيق وبه يسمى الصديق والرفيق والصاحب على التقريب حتى إنه لا يقال في السلع ونحوها إذا اشتبهت في الصورة أو الجودة أو القيمة قالوا هذا اخو هذا وكذلك يسمي النحويون الواو والياء أخوين وأختين وكذلك الضمة والكسره وقد سمى أبو الأسود الدؤلي نبيذ الزبيب أخ الخمر فقال فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها وتقول العرب يا أخ الخير ويا أخ الجود ونحو ذلك يعني صاحبه ومنه قول الله تعالى واذكر أخا عاد وقال ابن خالويه في شرح الدريدية العرب تقول ألف من زيد أخ الموت أي الموت الفصل السادس في الأذواء والذوات قال ابن السكيد في كتاب المثنى وما ضم إليه باب ذا يقال ضربه حتى ألقى ذا أي حتى سلحة ويقال للمرأة وضعت ذا بطنها أي وضعت حملها وطيء تقول هو ذو قال ذاك أي هو الذي قال ذاك وقال الأصمعي حدثنا أبو هلال الراسبي عن أبي زيد المديني قال قال لابن عمر يكون قبل الساعة دجالون ذو صهري هذا منهم يعني المختار أي بيني وبينه صهر وأنشد لأوس وذو بقر من صنع يسرب يطفل قوله ذو بقر أي ترس يعمل من جلد بقرة ويقال ما فلان بذي طعم إذا لم يكن له عقل ولا نفس ومثله الذئب مغبوط بذي بطنه أي بما في بطنه يضرب للذي يغبط بما ليس عنده ثم قال ابن السكيت باب البديهة يقال لقيته أول ذات يدين أي لقيته أول شيء ويقال أفعل ذاك أول ذات يدين أي أفعله قبل كل شيء ويقال لقيته ذات العوين أي من عام أول وربما كانت أربع سنين وخمسة ولقيته ذات الزمين قبل ذلك ويقال لقيته ذات صبحة أي بكرة ولا يقال ذات غفقة ويقال إني لألقى فلانا ذات مرار أي أحيانا المرة بعد المرة ولقيته ذات العشاء أي مع غيبوبة الشمس وذات العراقي الداهية وذات الدخول هبة في بلاد بني سليم وذات الجنب داء يأخذ في الجنب وذات أوعال جبل وذات الرفاء هضبة حمراء في بلاد بني نصر وذات المداق صحراء في بلاد بني أسد حذاء الأجفر وذات المزاهير هضاب حمر ببلاد بني بكر وذات آرام أكيمة دون الحوأب لبني أبي بكر وذات فرقين بالهضب هضب القليب أي لبني سليم. وذات العراقيف صخرة في بلاد عمر بن تميم وذات الشميط رملة في بلاد بن تميم وذات أرحاء قارة يقطع منها الأرحاء بين السلهمين وكلمته فما رد علي ذات شفا أي كلمة هذا ما ذكره ابن السكين وفي الغريب المصنف يقال لقيته ذات يوم وذات ليلة وذات العوين وذات الزمين ولقيته ذا غبوق وذا صبوح ولم أسمعه بغير تاء إلا في هذين الحرفين وفي الصحاح تقول لقيته ذات يوم وذات ليلة وذات غدات وذات العشاء وذات مرة وذات الزمين وذات العوين وذا صباح وذا مساء وذا صبوح وذا غبوق فهذه الأربعة بغيرها وإنما سمع في هذه الأوقات ولم يقول ذات شهر ولا ذات سنة وقد عقد له ابن دريد في الوشاح بابا للأذواء من الناس ذكر فيه خلقا منهم ذنون يونس النبي عليه السلام ذو الكفل نبي عليه السلام ذو القرنين الإسكندر ملك ذو الخلال أبو بكر الصديق ذو النورين عثمان بن عفان ذو الجناحين جعفر بن أبي طالب ذو مسحة جرير بن عبد الله البجلي ذو النخصر عبد الله بن أنيس الأنصاري ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت ذو اليدين قال وهو الذي يقال له ذو الشمالين وهو صاحب الحديث في السهو ذو الجوشن الضبابي واسمه شرحبيل ذو القروح امرؤ القيس بن الحجر ذو الشمالين عمرو بن عبد عمرو استشهد يوم بدر ذو يزن جد سيف بن ذيزان قاتل الحبشة ذو الخرق الطهوي دينار بن هلال ذو الكلب عمرو بن معاوية في خلق الاخرين ومما يلحق بما ذكره ابن السكيت في الذوات قوله تعالى عليم بذات الصدور اي ببواطنها وخفاياها وقوله تعالى واصلحوا ذات بينكم قال الزجاج الازهري أي حقيقة وصفكم وقال ثعلب أي الحالة التي بينكم وقوله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكه تكون لكم وقوله تعالى تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال أراد الجهة ويقال قلت ذات يده قال الأزهري ذاته اسم لما ملكت يدا كأنها تقع على الأموال قال ويقال عرفه من ذات نفسه كأنه يعني سريرته المضمرة وفي الحديث لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يحدث الناس في ذات الله وقال خبيب وذلك في ذات الإله وان يشأ يبارك على اوصال شلو ممزع وفي الصحاح قال الأخفش في قوله تعالى وأصلح ذات بينكم إنما أنثوا ذات لأن بعض الأشياء قد يوضع له اسم مؤنث ولبعضها اسم مذكر كما قالوا دار وحائط أنثوا الدار وذكروا الحائط وفي المجمل ذو الآكال سادة الأحياء الذين يأخذون المرباع وغيره وذات الخنادع الداهية وذو طلوح موضع وقال الخليل لقيته أول ذي ظلمة قال وهو أول شيء سد بصرك في الرؤيا ولا يشتق منه فعل وفي الصحاح ذو علق اسم جبل وذات عرق موضع بالبادية وذات ودقين الداهية أي ذات وجهين كأنها جاءت من وجهين وذات الرواعد وقولهم جاء بذات الرعد والصليل يعني بها الحرب والأسد ذو زوائد يعني بها أظفاره وأنيابه وزئيره وصولته وذات الدبر اسم ثنية وقد صحبه الاصمعي فقال ذات الدير وذو المطاره جبل وقوله وقولهم ما أنت بذي عذره هذا الكلام أي أي لست بأول من اقتضه ورجل ذو بدوات أي يبدو له آراء وقولهم السلطان ذو عدوان وذو بدوان بالتحريك فيهما أي ذو جور وفي الجمهرة الحية ذو الزبيبتين التي لها نقطتان سوداوان فوق عينيها وذو العقال فرس معروف كان من جياد خيل العرب وفي المجمل يقال للروم ذوات القرون والمراد قرون شعورهم وكانوا يطولون ذلك ليعرف به ويقال, لل ويقال للأسد ذو اللبدة لأن قطيفته تتلبد عليه لكثرة الدماء ويقال خرقاء ذات نيقه يضرب للجاهل بالأمر الذي يدعي المعرفة به ويقال رجل ذو نيرين إذا كانت شدته ضعف شدة صاحبه ويقال إنه لذو هزرات وذو كسرات إذا كان يغبن في كل شيء ويقال ذهب بذي هليان أي حيث لا يدرى وفي المحكم ذو السفقتين بذباب عظيم يلزم الدواب والبقر وفي الجمهرة والمحكم ذو بقرة موضع وذو بقر ترس يتخذ من جلود البقر وفي المقصور والممدود للأندلسي ذو حما موضع وفي مختصر العين ذو الطفيتين شبه الخطين على ظهره بطفيتين والطفية خوصة المقل. وقال التبريزي في تهذيبه تقول العرب لا بذي تسلم ما كان كذا وللاثنين لا بذي تسلمان وللجمع لا بذي تسلمون وللمؤنث لا بذي تسلمين وللجمع لا بذي تسلمنا والتأويل لا والله الذي يسلمك أو لا وسلامتك أو لا والذي يسلمك ما كان كذا وفي القاموس ذو كشاء موضع وذو الشمراخ فرس مالك ابن عون البصري وذات الجلاميد موضع وقال في شرح الدريدية قال ابن دريد قد سمى بعض الشعراء الليلة ذا الطرتين لحمرة اوله واخره وقال ايضا الصواب في قول الكميد ولا اعني بذلك أسفليكم ولكني عنيت به الزوينة أن يجعل الزوينها هنا الملوك ذو رعين وذو فائش وذو كلاع ملوك حمير وهم الاذواء وأما قول العرب اذهب بذي تسلم معناه الله يسلمك فلا يثنى ولا يجمع قال وقد يكون ذا بمعنى كي عند الأخفش وبمعنى الذي عند غيره وهذا حرف غريب وقال عدي بن زيد فإن يذكر النعمان سعي وسعيهم يكن خطة يكفي ويسعى بعماري فعدت كذا نجح يرجى نصوره يبين فلا يبعد كذل خلق البالي قال الأخفش كذا, كذا نجح معناه كي ينجح ولكن رفع ما بعده وقال غيره كالذي ينجح فأما ذو بمعنى الذي في لغة طي نحو وبئر ذو حفرت وذو طويت فإنه يكون مفردا في جميع الأحوال ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنات انتهى فائدة قال ابن دروس تويه في شرح الفصيح إنما سميت الداهية العظيمة ذات العراق أي لعظمها وثقلها تحتاج إلى عراق عدة والعراقي جمع عرقوة الدار وقيل الصليب نفسه يسمى عرقوة وقد يسمى طرف الخشبة نفسها عرقوة فائدة. فائدة قال في الصحاح في ذي القعدة وذي الحجة ذوات القعدة وذوات الحجة ولا يقول ذو على واحدة النوع السابع والثلاثون معرفة ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحيف كالذي ورد بالباء والتاء او بالباء والثاء او بالتاء والثاء او بالباء والنون او بالتاء والنون او, بالتاء والنون أو بالثاء والنون او بالجيم والحاء او بالجيم والخاء او بالحاء والخاء او بالدال والذال او بالراء والزاي او بالسين والشين او بالصاد والضاد او بالطاء والضاء أو بالعين والغين أو بالفاء والقاف أو بالكاف واللام أو بالراء والواو وقد رأيت من عدة سين في هذا النوع مؤلفا في مجلد لم يكتب عليه اسم مؤلفه ولا هو عند الآن حال تأليف هذا الكتاب ورأيت لصاحب القاموس تأليفا سماه تحبير الموشين فيما يقال بالسين والشين ولم يحضر عند الآن فأعملت فكري في استخراج أمثلة ذلك من كتب اللغة والأصل في هذا النوع ما أورده أبو يعقوب ابن السكيد في كتاب الإبدال عن أبي عمرو قال أنشدت يزيد بن مزيد عدوفا فقال صحفت يا أبا عمرو قال فقلت له صحف لغتكم عذوف ولغة غيركم عدوف وهو نوع مهم يجب الاعتناء به لأن به يندفع الدعاء التصحيح على أئمة أجلاء وعلم أن هذا النوع والنوع الذي بعده من جملة باب الإبدال وأفرتهما لممتاز به من الفائدة ذكر ما ورد بالباء والتاء في نوادر ابن الأعرابي رجل صلب وصلتم بمعنى واحد ذكر ما ورد بالباء والساء. قال ابن خالويه في شرح الدريدية البرى التراب والثرى بالثاء التراب أيضا يقال بفي زيد البرى وبفيه الثرى وفي ديوان الأدب للفارابي وفق اللغة للثعالبي الدبر والدسر المال الكثير وفي الغريب المصنف ألببت بالمكان البابا وألفست به إلساثا إذا أقمت به فلم تبرحه وفي ديوان الأدب الكرث مثل الكرب قال الأصمعي يقال كربني وأكرثني ولا يقال كرثني وفي تهذيب التبريز أرض رغاث ورغاب لا تسيل إلا من مطر كثير وفي الصحاح الاغثر قريب من الاغبر ذكر ما ورد بالتاء والثاء قال في الجمهرة رجل كنتح بالتاء والثاء جميعا وهو الأحمق والختلة بالثاء والتاء أسفل البطن وتكمة بالتاء والثاء اسم امرأة وهي بنت مر أخت تميم بن مرة والكتاب والكثاب بالتاء والثاء سهب صغير يتعلم به الصبيان الرمي وتخ العجين والطين كثر ماءه ولانا وقالوا سخ ايضا بالثاء والأولى أعلى وفي أمالي ثعلب الاكثم الشبعان ويقال أكتم بالتاء ايضا والمرأة كتماء وفي فقه اللغة للسعالبي يقال لمن نبتت أسنانه بعد السقوط مصغر بالتاء والثاء معا عن أبي عمرو والهتهتة والهسهسه بالتاء والثاء حكاية التواء اللسان عند الكلام وفي المحكم السقسقة الاسراع وقد حكيت بتاءين وفي المجمل يقال لسأت به أمه إذا ولدته سهلا وقد سمعته بالتاء أيضا واستوتن المال السمنة وبالتاء أيضا وفي المرصع لابن الأسير يقال للباطل ابن تهلل وابن سهلل وفي تذكرة ابن مكتوم التوي المقيم وبالتاء المسلسة أعرف ذكر ما ورد بالباء والنون فالغريب المصنف بهزته ونهزته إذا دفعته وضربته وبخع لي فلان بحقي ونخع والباء أكثر إذا أقر بالحق وفي الصحاح يقال بخس المخ بالباء أي نقص ولم يبق إلا في السلامه والعين ونخس بالنون مثله وقال غيره روي هذا الحرف بالباء والنون وفي تهذيب التبريزي يقال الذان والذاب للعيب قال قيس بن الخطيم في قصيدة نونية رددنا الكتيبة مفلولة بها أفنها وبها زانها وقال كناز الجرمي في قصيدة بائية رددنا الكتيبة مفلولة بها أفنها وبها زابها وفي المجمل القبس الأصل وهو القنس أيضا ذكر ما ورد بالتاء والنون في ديوان الأدب كنف بالنون أي عدل ويقال بالتاء وفي الصحاح تغرت القدر تتغر لغة في نغرة تنغر إذا غلت وفي المجمل جرح نغار وتغار سال منه الدم ذكر ما ورد بالتاء والنون في الجمهرة سج الجرح بالمثلثة ونج بالنون سال دم، وفي الغريب المصنف قال الكسائي سمغة الجبل أعلاه بالثاء وقال الفراء الذي سمعته أنا نمغة الجبل بالنون وقال ابن فارس يقال بالوجهين والثاء أجود وفيه قال أبو عمر وتلبنت في الأمر تلبنا تلبست ذكر ما ورد بالباء والياء قال تعلب في أماليه يقال هم على ترتبة وترتية أكثر أي على طريقة وفي الصحاح أبو زيد يصص الجرو وبصص أي فتح عينيه وتحري مثل تحرب بالباء والياء جميعا وقال اليعور الشاة التي تبول على حالبها وتبعر وتفسد اللبن وهذا الحرف هكذا جاء وسمعت أبا الغوث يقول هو البعور بالباء يجعله ماخوذا من البعر والبول ذكر ما ورد بالثاء والياء في الصحاح بعضهم يقول لذي الثدي ذو وهو المقتول بنهروان من الخوارج ذكر ما ورد بالجيم والحاء قال ابن السكيت في الابدال يقال تركت فلانا يحوس بني فلان ويجوسهم أي يدوسهم ويطلب فيهم واجم الأمر وأحم إذا حان وقته ورجل مجارف ومحارف أي محروم وهم يجلبون عليه ويحلبون عليه في معنى واحد اي أن يعينون انتهى وفي الجمهرة يقال جفأت بهم الأرض بالجيم وحفأت بالحاء ضربت به والسريحه والسريجة أثر في السهم وجأجأ بغنمه جيجاء وحأ بها إيحاء إذا دعاها لتشرب الماء والجلجلة بالجيم والحلحلة بالحاء التحريك وفي الغريب المصنف أخذ فلان الشيء بجذاميره وحذاميره إذا أخذه كله فلم يدع منه شيئا وفيه قال الأصمعي جاض يجيض بالجيم والضاد معجمة وحاص يحيص بالحاء والصاد مهملتين بمعنى واحد إذا عدل عن الطريق وفي ديوان الأدب الحرمفش العظيم الجنبين يروى بالجيم والحاء والخاء وفي أمال القاري النافجة والنافحة أول كل ريح تبدأ بشدة وفي الصحاح حقي عن الخليل الجواس الحواس وقال القاري حدثني أبو بكر بن دري حدثني أبو عبد الله محمد بن الحسين قال حدثنا المازني قال سمعت ابا سوار الغنوي يقرأ فحاسوا خلال الديار فقلت إنما هو جاس فقال جاسوا وحاسوا بمعنى واحد وفي الصحاح نباج الكلب ونبيجه لغة في النباح والنبيح ورحم جذاء وحذاء بالجيم والحاء إذا لم توصل وفي رجل فلان فلوح أي شقوق وبالجيم أيضا وفي تهذيب التبريزي النفيجة بالجيم والحاء القوس ذكر ما ورد بالجيم والخاء وفي أمال القالي السنج بالجيم والسنخ بالخاء الأصل وفي الصحاح قال الأصمعي جلع ثوبه وخلعه بمعنى وفيه عجين أنبجان أي مدرك منتفخ وهذا الحرف في بعض الكتب بالخاء معجمة وسماعي بالجيم عن أبي سعيد وأبي الغوث وغيرهما وفيه رجل ذو نفخ بالخاء وذو نفج بالجيم أي صاحب فخر وكبر وفيه الجوار مثل الخوار وهو الصياح وفي فقه اللغة الخزل والجزل بالخاء والجيم قطع اللحم ذكر ما ورد بالحاء والخاء قال ابن في الإبدال الحشي والخشي اليابس وحبج وخبج خرج منه ريح وخمص الجرح يخمص خمصا وحمص يحمص حموصا وانخمصا خماصا وانحمصا حماصا إذا ذهب ورمه والمحصول والمغسول المرذول وقد حسلته وخسلته والجحادي والجخادي الضخم وتحرور وتخرور السحابة وشرب حتى تمحر وتمخر أي امتلا ودربح ودربخ إذا حنى ظهره وهو يتحوف مالي ويتخوف أي ينقصه ويأخذ من أطرافه وقرئ إن لك في النهار سبحا طويلة وسبخة قال الفراء معناهما واحد أي فراغا انتهى وفي الجمهرة رجل محرنشم ومخرنشم بالحاء والخاء إذا ضمر وهزل ورجل حسارم بالحاء والخاء غليظ الشفة وفحفح النائم وفح إذا نفخ في نومه بالحاء والخاء ولحت عينه بالحاء ولخت بالخاء كثر دمعها وغلظت أجفالها والحفحفه بالحاء والخفخفة بالخاء صوت الضبع ويقال ما يملك خربسيسة بالحاء والخاء اي ما يملك شيئا ورجل طمحرير بالحاء والخاء عظيم البطن وناقه حندلس وخندلس بالحاء والخاء فيهما كثيرة اللحم وقال الأصمعي قال اعرابي متخت الخمسة الأعقد بالخاء المعجمة وبالحاء أيضا يعني خمسين سنة وقال ابن خالويه في شرح الدريديه الأحيص والحيصاء بالحاء والخاء الذي إحدى عينيه أصغر من الأخرى وهو الحيص والخيص وفي الصحاح حبجه بالعصا ضربه بها مثله خبجه وفي الجمهرة يقولون فاح الطيب وفاخ بمعنى لغتان فصيحتان ويقولون حبقة حذقة بالحاء والخاء جميعا وبفتح الباء وكسرها إذا صغروا إلى الرجل نفسه ورجل حنثل وخمسل بالحاء والخاء إذا كان ضعيفا وعجوز جحرط وجخرط بالحاء والخاء هرمة وضرب طلحف وطلخف بالحاء والخاء شديد متتابع ويقال أيضا طلحف وطلخف ودحمرت القربة ودخمرتها بالحاء والخاء إذا ملأتها والخذلمة السرعة مر يخذلم خذلمة بالحاء والخاء وكلب محرمفش ومخرمفش إذا تنفش للقتال وفي الغريب المصنف مسخت الناقة بالخاء معجمة وبالحاء جميعا إذا هزلتها وأدبرتها وفي فقه اللغة للسعالبي قال أبو سعيد السيرافي تقول العرب سمعت للجراد حترشه وخطرشة وهو صوت اكله وفي الصحاح حرشه حرشاً بالحاء والخاء جميعاً أي خدشه والمحراش بالحاء والخاء المحجن وفي المحكم الرمخ البلح واحدته رمخ والحاء لغة والنحامة بالحاء لغة في النخام ذكر ما ورد بالدال والذال قال أبو عبيد في الغريب المصنف في باب عقد له خردلت اللحم وخرذلته قطعته وذرعفة الإبل وذرعفة مضت على وجوهها وقذحر حر وما ذقت عدوفا ولا عدوفا أي مأكولة ورجل مدل ومدل وهو الخفي الشخص القليل اللحم انتهى وفي الإبدال لابن السكي الدحداح والزحذاح القصار الواحدة دحذاحة وزحذاحة وفي الجمهرة بلزم الفرس صدره ويقال بالدال ايضا وتحملت الشيء بالدال والزال والزال اعلى دحرجته على الأرض ودففت على الجريح بالدال والزال لغتان معروفتان والدال الأصل اجهزت عليه والخندع الخسيس ويقال بالذل ايضا وغميدر متنعم بالدال والذال وقندحر وقنزحر المتعرض للناس وحردون دابة أو سبع بالدال والذال وفي ديوان الأدب مرض الخبز ومرذه مرته وقال ابن خالوي بغداد بالدال والذال وقال ابن دريد بالدال فأما بالذال فخطأ وفي الغريب المصنف عن أبي عمر أتتنا قاذية من الناس وهم القليل وجمعها قواد قال أبو عبيد والمحفوظ عندنا بالدال وقال أبو العباس الأحول يقال للحمى أم ملزم بالذال وقال غيره بالدال قال علي بن سليمان الأخفش ولست أنكر هذا ولا هذا وفي فقه اللغة للسعالبي الدألان بالدار والزال مشيتهم في نشاط وخفة ومنها سمي الزئب ذؤالة وقال أبو عمر الشيباني في نوادر الذألان والدألان بالذال والدال يقال مرة يذأل ويدأل في معنى واحد وأجدعته وأجدعته قطعت أنفه وفي أمال سعلم المجدع المقطع الأنف والمجزع مثله ونمروذ بالذال وأهل البصرة يقولون نمرود بالدال وفي كتاب الأيام والليالي الفراء يقال مضى ذهل من الليل ودهل بالذال والدال وفي الصحاح جدعته وأجدعته سجنته وبالذال أيضا وتمدحت خواصر الماشية اتسعت شبعا بالذال والذال جميعا ورجل منجد بالذال والذال جميعا أي مجرب والمقذحر المتهيئ للشر بالذال والذال جميعا ورجل هدر ساقط وهو بالذال في هذا الموضع أجود منه بالذال وفي شرح المعلقات للنحاس يقال جده يجده إذا قطعه ويقال جزه بالذال معجمة إذا قطعه أيضا وفي شرح أدب الكاتب للزجاجي الغذوي بالذال والذال معا عن الليث أن يباع البعير أو غيره بما يضرب هذا الفحر في عامه وفي فقه اللغة الخردلة بالدال والزاد القطع قطعا وفي المقصور والممدود للقالي الجادل الخشب الذي قد قوي على بعض المشي وهو بالذال المعجمة قليل ويقال جادل وجادنا بالدال غير المعجمة وهو الكثير الذي عليه أكثر العرب وفي المجمل جذف الرجل أسرع بالدال والذال والهيدب بالدال والذال جنس من مشي الخيل ومما ورد بالدال والراء قال القالي عقدة اللسان وعكرته أصله ومعظمه ودجن بالمكان ورجن سبت وأقام فهو داجن وراجن الصحاح الصمارخ الخالص من كل شيء، ويروى عن أبي عمر الصمادح بالدال، وما ذهم وما دهم يميدهم لغة في مارهم من الميرة وفي الجمهرة، الرجانت والتجانة، الإبل التي يحمل عليها المتاع من منزل إلى منزل، ومما ورد بالراء والنون. في تهذيب التبريزي يقال لموضع فراخ الطير الوكور والوكون الواحد وكر ووكن ذكر ما ورد بالراء والزاي في الغريب المصنف سيل راعب بالراء وزاعب بالزاي يملأ الوادي وفي الجمهرة رجل فيخر عظيم الذكر قال أبو حاتم بالزاي المعجمة وقال غيره بالراء وريح نيرج عاصف بالراء قال ابن خالويه وبالزاي وفي تهذيب التبريزي يقال لم يعطهم بازلة بالزاي وقال ابن الأنباري وحده بالراء أي لم يعطيهم شيئا وفي نوادر ابن الاعرابي يقال جزح له من ماله وجرح وفي الصحاح أضز الفرس على فأس اللجم أي أزم عليه مثل اضره والعجيز الذي لا يأتي النساء بالزاي والراء جميعا وفي الأفعال ابن القوطية هرأه البرد هرأا وأهرأه بلغ منه ولغة فيهما بالزاي وفي الجمهرة يقال سمعت رز القوم إذا سمعت أصواتهم بتقديم الراء على الزاي وسمعت زرة القوم مثله بتقديم الزاي على الراء ويقال رف الطائر بالراء يرف رفا ورفيفا وزف الطائر بالزاي يزف زفا وزفيفا إذا بسط جناحي وأم خنور من كنا الضبع ويقال بالزاي ذكر ما ورد بالسين والشين قال ابن السكيت في الإبدال يقال جاحشته وجاحسته إذا زاحمته وبعض العرب يقول للجحاش في القتال الجحاس وأنشد الأصمعي لرجل من بني في والضرب في يوم الوغى الجحاسي ويقال جرس من الليل وجرش وسائفة أصابعه وشائفة وهو تشقق يكون في أصول الاظفار والسوذق والشوذق السوار وحمس الشر وحمشة إذا اشتد وقد احتمس الديكان واحتمشا إذا اقتتلا وعطس فسمدته وشمدته وتنسمت منه علما وتنشمت وغبس وغبش للسواد وغبس الليل وأغبس وغبش وأغبش وغبش وغبش وغبش وغبش وغبش ويقال أتيته بسدفة من الليل وشدفة وهو السدف والشدف وجعسوس وجعشوش وكل ذلك إلى قلة وقمأة ويقال هذا من جعاسيس الناس ولا يقال في هذا بالشين انتهى وفي الجمهرة سأب الحمار سيساء وشأبيه شيشاء عرض عليه الماء والشوجر بالشين والسين الشجر الذي يقال له الخلاف وفي الغريب المصنف سرج وشرج بالسين والشين إذا كذب وفي التهذيب للتبريزي الوارش في الطعام ويقال وارس بالسين وهو الداخل على القوم وهم يأكلون ولم يدع وفي فقه اللغة للسعالبي الكوشلة الفيشلة الضخمة عن الليل قال الأزهري الذي عرفته بالسين إلا أن تكون الشين فيه أيضا لغة وفي القاموس الكوسلة والكوسالة بالإهمال والكوسلة والكوسالة بالاعجام الكمره الضخمة وفي نوادر أبي عمر الشيباني مشاش العظام ويقال مساس وفي أمال ثعلب هوش الناس وهوسوا بالشين والسين إذا وقعوا في هوشة وهو الفساد وشمرت السفينة وسمرتها واحد وانتسف لونه وانتشف وسننت عليه الماء وشننت وفي الصحاح كل داع لأحد بخير فهو مشمت ومسمت وتمر شهريز وسهريز وشهريز وسهريز بالسين والشين جميعا ضرب من التمر والمحسة لغة في المحشة وهي الدبر وذنقست بين القوم أي أفسدت بالسين والشيل جميعا والارتعاس مثل الارتعاش والارتعاد وأرعسه الله مثل أرعشه وناقة الرعوش ورعوس يرجف رأسها من الكبر والنس والنهش وهو أخذ اللحم بمقدم الأسنان قال القميد وغادرنا على حجر بن عمر قشاع ما ينتهشن وينتقينا يروى بالسين والشين جميعا وفي أمال القالي قال بعض اللغويين يقال السجير والشجير للصديق وفي تهذيب التبريزي تمر حشف وحسف من حشافة التمر أي رديئة وأرض شحاح بالشين المعجمة وإهمال الحائين وسخاخ بإهمال السين وأعجام الخائين لا تسيل إلا من مطر كثير وفي الصحاح القشبار من العصي الخشنة قال أبو سهل الهروي يقال لها أيضا القسبار بسين غير معجمة وفي المجمل قال ابن دريد الهسم مثل الهشمي ذكر ما ورد بالصاد والضاد في الجمهرة الحصب بالصاد ما ألقي في النار من حطب وغيره والحضب بالضاد مثله وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى حصب جهنم وفي أمالي فعلب ما ألقيت في النار فهو حصب وحضب وحطب وقصاقص وقضاقض اسمان من أسماء الأسد وقال ابن وقال ابن السكيت في الابدال يقال مصمصا اناءه ومضمضه اذا غسله وناص نوصا وناض نوضا نجا هاربا وصاف السهم يصيف وضاف يضيف اذا عدل عن الهدف وعاد الى صئه وضئه اي اصله وانقاص وانقاض بمعنى وقال الاصمعي المنقاض المنقض من أهله والمنقاص المنشق طولا ونصنص لسانه ونضمضه إذا حركه وتصاف على الماء وتضاف عليه صلاصل الماء وضلاضله بقايا وقبضت قبضة وقبصت قبصة ويقال القبصة أصغر من القبضه وتصوأ في خرئه وتضوأ وتصوك وتضوك وفي الغريب المصنف انقاصت البئر وانقاضت انهارت وفي الجمهرة بعير صباصب وضباضب قوي شديد وقصقص الشيء وقد قضه كسره وبه سمي الأسد قصاقصا وقضاقضا ورجل صنصم وصماصم وضمضم وضماظم إذا كان ماضيا جلد. وفي ديوان الأدب الامتضاض مثل الامتصاص وفي أمال القالي قال اللحياني يقال إنه لصل أصلال وظل أضلال إذا كان داهية وفي الصحاح أبصع كلمة يؤكد بها وبعضهم يقوله بالضاد المعجمة وليس بالعالي وفي شرح أدب الكاتب للزجاجي القضب القطع ومنه سيف قاضب والقصد بالصاد غير معجمة القطع أيضا ومنه سمي القصاد وفي المجمل المخصل السيف القطاع وبالصاد والضاد وث ذكر ما ورد بالطاء والضاء في الغريب المصنف قال أبو عمر ذهب دمه طلفا وظلفا أي هدرا قال سمعته بالطاء والضاء ويقال طلفا وظلفا بجزم الميم ومن اللطائف قال التبريزي في تهذيبه يقال للرجل إذا سد باب الغار والدار بحجارة أو لبن ليس, معها ليس معه ماطين قد وظر عليه الصخر بالضاء المعجمة والراء ووقد عليه الصخر بالطاء والدال المهملتين وصير عليه الصخر بالصاد المهملة وَالْيَاءِ المثناه من تحت مشددة وضبر عليه الصخر بالطاد المعجمة والباء الموحدة مخففة ذكر ما ورد بالعين والغين وفي الجمهرة العمجرة تتابع الجرع عمجر الماء عمجرة بالعين والغين وعفنشل وغفنشل ثقيل وخم وعبعب وغبغب صنم معروف لقضاعة ومن داناهم وأسد عشرب غليظ شديد ويقال غشرب مثل عشرب والضبعط والضبغط بالعين والغين مقصورتان كلمة يفزع بها الصبيان يقال جاء ضبغط ويا ضبغط خذيه قال الشاعر يفزع إن فزع بالطبغطة وهم يغ قال ابن دريد قال أصحابنا بالغين الغين المعجمة وذكره الخليل بالعين غير معجمة موت سريع وحي وعنج بعيره وغنجه إذا عطفه والمعط المد وبالغين أيضا وفي الصحاح العلث شدة القتال واللزوم له يقال بالعين والغين جميعا وفي الابدال ابن السكيد علس طعامه وغلسه ولعن لغة في لعل ولغن وسمعت وعاهم ووغاهم وهي الضجة ومالك عن هذا وعل ووغل في معنى لجأ وارمعل دمعه وارمغل إذا قطر وتتابع وبعثر متاعه وبغسره ونشعت به ونشغت أولعت وفي الغريب المصنف قد قرئ شغفها حباً وشعفها معاً وهو عشق مع حرقة وفي المجمل العلث الخلط والعليث الحنطة يخلط بها الشعير واعتلث الزند إذا لم يوري وفلان يعتلس الزناد إذا لم يتخير منكحه وقضيب معتلس إذا لم يتخير شجره وسقاه وسقاء معلوس مدبوغ بالأرطى وأعلاف الزاد ما أكل غير متخير من شيء قال ويقال هذا كله بالغين أيضا وفي تهذيب الإصلاح للتبريزي النشوغ والنشوع السعوط يقال نشغته ونشعته وفي ديوان الأدب الوباغه والوباعة اليست وفي الصحاح النباعة اليست وبالغين المعجمة أيضا وفي أمال القالي المأص والمعص من الإبري البيض التي قارفت الكرم واحدتها مأصة ومعص هذا قول ابن دري. وأما يعقوب واللحيني فقال المغص بالغين المعجمة ذكر ما ورد بالفاء والقاف. قال ابن السكيت الزحاليف والزحاليق آثار تدلج الصبيان من فوق التل إلى أسفل أهل العالية يقولون زحلوفة وزحاليف، وبنو تميم ومن يليهم من هوازن يقولون زحلوقة وزحاليقة. وقال في الجمهرة زحلوقة بالقاف لغة أهل الحجاز وزحلوفة بالفاء لغة أهل نجد قال الراجز يصف القبر لمن زحلوقة زل بها العينان تنهل ينادي الآخر الأل ألا حل ألا حل وفي ديوان الأدب القش حمل اليمبوت وهو شجر الخشقاش ويقال بالفاء ايضا والمفرشه والمقرشه بالفاء والقاف الشجه التي تصدع العظم ولا تهشم وفي الصحاح نفز الظبي ينفز نفزانا بالفاء اي وثب ونقز الظبي في عدوه ينقز نقزا ونقزانا بالقاف أي وثب وصلفع علاوته بالفاء والقاف جميعا أي ضرب عنقه وصلفع الرجل إذا أفلس بالفاء والقاف والعقار اصلاح النخل وتلقيحها وهو بالفاء أشهر منه بالقاف وفرعت رأسه بالعصا بالفاء والقاف أي علوته وفي أمال القالي القسم والصصم الكسر وبعضهم يفرق بينهما فيقول القصم الكسر الذي فيه بينون والفصم الكسر الذي لم يبين ذكر ما ورد بالقاف والتاء في الصحاح حمار نهات أي نهاق ذكر ما ورد بالكاف واللام في الجمهرة رجل مصمق ومصمئل إذا انتفخ من غضب وفي ديوان زحك عنه وزحل إذا تنحى وفي المجمل لابن فارس المأفوق الضعيف الرأي والمأفول باللام أيضا الضعيف الرأي وكذا المأفون بالنون ولعله من الإبدال ذكر ما ورد بالرأي والواو في تذكرة ابن مكتوم الدودمش ضرب من الحيات قاله ابن سيدة وقال ابن خلصة مش رباعي وليس له في الكلام نظير وفي المحكم في الرباعي السين والدال الدودنس حية تنفخ فتحرق ما أصابت. قال ابن مكتوم. وفات ذلك عبد الواحد اللغوي في كتاب الإبدال فلم يذكره في باب الراء والواو وهو من شرطه. ذكر ما ورد بالنون والياء في الصحاح. أصل التزنيدي أن تخلى شاعر الناقة بأخلة صغار ثم تشد بشعر. وذلك إذا زحقت رحمها بعد الولادة عن ابن دريد بالنون واليا وفي تهذيب التبريزي يقال من شار بالنون ومشار بالياء بلا همز ومتشار بالهمز وفي الصحاح الصندلاني دلاني لغة في الصيدلاني ومن لطيف ما يدخل في هذا الباب ما في الغريب المصنف لأبي عبيد قال قال الأصمعي أخبرني عيسى بن عمر قال انشدني ذو الرمة وظاهر لها من يابس الشخت واستعن عليها الصبا واجعل يديك لها سترا ثم أنشد بعد من بائس الشخت فقلت له انك انشدتني من يابس الشخت فقال اليبس من البؤس وذلك اسناد متصل صحيح فإن ابا عبيد سمعه من الاصمعي النوع الثامن والثلاثون معرفة ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الألفغ لا يعاب، وذلك كالذي ورد بالراء والغين أو بالراء واللام أو بالزاي والزال أو بالشين والثاء أو بالضاد والظاء أو بالقاف والكاف أو بالكاف والهمزة أو باللام والنون وأما الذي ورد بالدار والزال أو بالسين والشين فقد مر في النوع الذي قبله وإن كان يدخل في هذا النوع والأصل في هذا النوع ما ذكره السعاليدي في فقه اللغة قال أنا استظرف قول الليث عن الخليل الذعاق كالزعاع سمعنا ذلك من بعضهم وما ندري ألغة أم لغة وقال في الصحاح اللهس لغة في اللحس أو ههة وقال مرس الصبي أصبعه يمرسه لغة في مرسه أو لثغة وقال السرط مثل الثلط لغة أو لثغة وهو القاء البعر رقيقا وقال إناء تلع لغة في ترع أو لثغة أي ممتلئ وقال قال الأصمعين لقيت منه عاذورا أي شرا وهو لغة في العاثور أو لثغة وقال العاذر لغة في العاذل أو لثغة وهو عرق يخرج منه دم الاستحاضة وقال يقال فلان من جنسك وجنسك أي من أصلك لغة أو لثغة وقال الوقث الضرب الشديد بالرجل على الأرض لغة في الوقث أو لثغة وقال قال الفراء كثير بذير مثل بثير لغة أو لثغه وقال رجل شنظير وشنظيره أي سيء الخلق وربما قالوا شنظيرة بالذال المعجمة لقربها من الظاء لغة أو لثغه فمما ورد بالراء والغين في الغريب المصنف لأبي عبيد قال الفراء غانت نفسه ورانت تغين وترين إذا غثت وفي الجمهرة الرمص في العين والغمص واحد يقال غمصت عينه إذا كثر فيها الرمص من إدامة البكاء وفيها غاية الخمار رايته قال وكان بعض أهل اللغة يقول كل راية غاية وفي الصحاح الغاية الراية وقال أبو عبيد في الغريب المصنف غييت غاية مثل راية وأغييتها نصبتها وفيه الغادة المرأة الناعمة اللينة والرادة نحو وفي أمال ثعلب رجل راد, راد وغاد وفي مختصر العين الرمازة الجارية الغمازة ومما ورد بالراء واللام قال ابن السكيت في الإبدال ورُسِدَت القصعة بالثريد ولُسِدَت إذا جمع بعضه إلى بعض وسويا وربما ثوبه ولدمه رقعه وهدر الحمام هديرا وهدل هديلا وجرمه وجلمه قطعه والتراثر والتلاتل وسهم امرط واملط ليس له ريش وجدع متقطر ومتقطل وجلبانة وجربانة الصخابة السيئة الخلق وعرنكس الشعر وعلنكس تراكم وكثر أصله وطرمساء وطلمساء الظلمة ونسرة ونثلة الدرع الدرع السليسة الملبس أو الواسعة وفي الجمهرة ناقة عيهر وعيهل ناقة سريعة وقلف الشيء قشره وقرفه أيضا وعرنكس الليل وعلنكس أظلم وكردوم وكلدوم قصير وجرسام وجلسام الذي تسميه العامة البسام وبعير حفلك وحفنك ضعيف وجلبان السيف وجربان قراغ وفي ديوان الأدب فرق الصبح لغة في فلق وفي أمال ثعلب الوجل والوجر واحد وهو الفزع يقال رجل أوجل أو أوجر وامرأة وجرة ووجلة وخلق وخرق واختلق واخترق سواء وفي التنزيل وتخلقون إفكا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ومستطير ومستطيل واحد يقال استطار الشق في الحائط واستطال وفي التنزيل كان شره مستطيرا وفي الصحاح الطرس الصحيفة ويقال هي التي مفيت ثم كتبت وكذلك الطرس والتلصيص في البنيان لغة في التلصيص وانخرعت كتفه لغة في انخلعت والخراعة لغة في الخلاعه وهي الدعارة وعلق القربة لغة في عرق القربة ولمقته ببصري مثل رمقته وحثاره التبن لغة في الحثالة وصدرت المرأة شعرها فانسدر لغة في سدلته فانسدر وفي المقصور للقالي الخيزلة مشية تبختر والخيزرة مثله وكذلك الخوزلة والخوزرة وفي كتاب الأصوات لابن السكي إنه وصرنقح الصوت وصرنقح الصوت بالراء واللام أي صلب الصوت ومما ورد بالزاي والزال في الإبدال لابن السكيد موت ذؤاف وزؤاف يعجل القتل وزرق الطائر وذرق وزبرت الكتاب وزبرته كتبت وفي الغريب المصن في أبي عبيد مر خلان وله أذيب وأحسبها تقال بالزاي أيضا أزيب يعني النشاط وموت ذعاف وزعاف مثل زؤاف وفي ديوان الأدب الاحوزي والاحوزي الراعي المشمر للرعاية الضابط لما ولي وفي الصحاح الاحوزي مثل الاحوزي وهو السائق الخفيف عن أبي عمر قال العجاج يحوزهن وله حوزي وأبو عبيدة يرويه بالذال والمعنى واحد وفي امالي تعلم حازه يحوزه وحازه يحوزه بمعنى واحد استولى عليه وفي الجمهرة يقال زعطه وزعطه بالذال والزاي بمعنى خنقه والزعزعه بالذال والزعزعه بالزاي بمعنى وهو تحريك الريح الشجر حركة شديده والخذعه والخذعله ضرب من المشي قال الراجز ونقل رجل من ضعاف الأرجل متاءر شدتها تخزعي. ورأت خزع أيضاً ومنه قولهم ناقة بها خزعال بفتح الخاء وليس في كلامهم فعلان من غير ذوات التضعيف غير هذا الحرف إذا كانت تنبث التراب برجليها إذا مشت. ومما ورد بالسين والثاء وقال ابن السكيت في الإبدال. يقال أتيته ملس الظلام وملس الظلام أي اختلاط الظلام والوطس والوطث الضرب الشديد بالخف وناقة فاسج وفاسج وهي الفتية الحامل وفوه يجري سعابيب وسعابيب وهو أن يجري منه ماء صاف فيه تمدد وساخت رجله في الأرض وساخت إذا دخلت وفي الجمهرة يقال جيء به من حيثك وحيثك أي من حيث كان وفي ديوان الأدب مرس التمر ومرسه مرده وفي الصحاح الجثمان الجثمان يقال ما أحسن جثمان الرجل وجثمانه أي جسده واربس أمره مربساسا لغة فربسة أي ضعف حتى تفرقوا ومرث التمر بيده لغة في مرسه وفي فقه اللغة يقال عسى الشيخ وعسى لطيفة في الجمهرة امرأة عثة بالثاء وعشة بالشين المعجمة ضئيلة الجسم وهذا يناسب من يلثغ في الشين سينا وفي السين ثاء وهذا يناسب مسحها بالمنديل مثل مشة والهيث الحركة مثل الهيش والهيثه الجماعة من الناس مثل الهيشة وفي ديوان الادب للفارابي رجل مغث اي مرس وهذا يناسب من يلتغ في الراء والسين معا ذكر ما ورد بالضاد والضاء في الغريب المصنف فاضت نفسه تفيض مات وناس من بني تميم يقولون فاضت نفسه تفيض وقال المبرد اخبرني التوزي عن ابي عبيده قال كل العرب تقول فاضت نفسه بالضاد إلا بني ضبه فإنهم يقولون فاضت نفسه بالضاء حكاه أبو محمد البطليوسي في كتاب الفرق وفي الجمهرة الحضض ويقال الحضض ويقال الحضض والحضض صمغ نحو الصبر والمر وما اشبههما. وفي كتاب الفرق للبطليوسي حضلت النخلة وحضلت اذا فسدت اصول سعفها وسمعت ضباب الخيل وضبابها اصواتها وجلبتها والعظ والعظ شده الحرب وشده الزمان ولا تستعمل الضاء في غيرها والأرض والارض قوائم الدابه والاشهر فيه الضاد والحظظ والحضب بضم الظاء والضاد وفتحهما القفل الذي يقال له الخولان قال الراجز ارقش ضمآن اذا عسر لفظ امر من مر ومقر وحضب قال الخليل ينشد هذا البيت بضائين من كانت لغته فيه بالضاء والذي لغته بالضاد يجعله على لغته ضادا ويجعل الاخر ضاء لإقامة الروي ويقال للجماعة من الناس إذا خرجت في الغزو هي هي ظلة وهي والضاد أشهر ويقال ماء مضفوف ومضفوف إذا كثر عليه الناس حكاه أبو عمرو الشيباني بالضاء وحكاه الخليل بالضاد ويروى أن رجلا قال لعمر بن الخطاب ما تقول في رجل ضحى بضبي فعجب عمر ومن حضره من قوله فقال يا أمير المؤمنين إنها لغة وكسر اللام فكان عجبهم من كسره لا ما لغه اشد من عجبهم من قلب الطاض ضاء والظاء ضا قلت هذا الأثر أخرجه القالي في أماليه قال حدثنا أبو عبد الله المقدمي قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا ابن عائشة قال حدثنا عبد الأعلى بن أبي عثمان الأسدي عن بعض رجاله قال قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أيضحى بضبي قال وما عليك وقلت أيضحى بضبي قال إنها لغة قال إن قطع العتاب ولا يضحى بشيء من الوحش وفي الصحاح التقريض مثل التقريض يقال فلان يقرض صاحبه إذا مدحه أو ذمه وقال في حرف الضاء قولهم فلان يقرض صاحبه تقريضا بالضاد والضاء جميعا عن أبي زيد إذا مدحه بحق أو بباطل ومما ورد بالقاف والكاف في الجمهره الحرقله ضرب من المشي والحركله أيضا ويقال اقمهد واكمهد إذا رعش من الضعف وكلاكل وكلاقل وقلاقل قصير مجتمع ورجل مكبئن ومقبئن متقبض والقرشب والكرشب المسن وناقه هكعه وهقعة إذا اشتد شبقها وألقت نفسها بين يدي الفحل وفي الغريب المصنف الموقوم والموكوم الشديد الحزن وقد وقمه الامر ووكمه وفي امال القالي يقال سهكه وسحقه وفي الابدال ابن السكيت دقمه ودكمه دفعه في صدره وامتق الضبي والسخلة ما في ضرع امه وامتكه شربه كله وقاتعه وكاتعه قاتله وعربي قح وكح خارس وعربية قحة وكحة وقسط وقسط الذي يتبخر به وقشط عنه جلده وكشط وقريش تقرأ وإذا السماء كشطت وأسد قشطت وكذا هي في مصحف بن مسعود وقهرت الرجل وكهرته وقرا فأما اليتيم فلا تكهر وقحط القصار وكحط وإناء قربان وكربان قرب أن يمتلئ، وعسق به وعسك لزمه والأقهب والأكهب لون إلى الغبرة وفي الصحاح سكع الرجل مثل صقعة والدك الدق والعاتقة من القوس مثل العاتكة وهي التي قدمت واحمرت، والدعكة لغة في الدعقة وهي جماعة من الإبل. ومما ورد بالكاف والهمزة في الإبدال لابن السكين تصوك فلان في خرئه وتضوك بالصاد والضاد وتصوأ وتضوأ بهما وبالهمزة بدل الكاف وفي الغريب المصنف قال الأصمعي الاحتباك بالثوب الاحتباء به وفي الصحاح يقال أفلت وله كصيص وأصيص وبصيص وقال ابو عبيد هو الرعدة ونحوها ومما ورد باللام والنون قال ابن السكيت في الابدال هتلت السماء وهتنت وسحائب هتل وهتن والسدول والسدون ما جلل به الهودج من الثياب وغيرها والكتل والكتن لزوق وسخ بالشيء ولعاعه ونعاعة بقل ناعم في أول ما يبدو وبعير رفل ورفن سابغ الذنب وتبرزل وتبرزن للسكر ورهدلة ورهدنة طوير ولقيته أصيلالا وأصيلانا أي عشيا والدحل والدحن الخب الخبيث والغريل والغرين ما يبقى من الماء في الحوض او الغدير الذي يبقى فيه الدعاميص لا يقدر على شربه والدمال والدمان السرجين وهو شسل الاصابع وشسنها وكبل الدلو وكبنه ما ثني من الجلد عند شفته وحلك الغراب وحنكه سواد وعلوان الكتاب وعنوانه وقد علونته وعنونته وأبلت الرجل وأبنته إذا أثنيت عليه بعد موته ورمعل الدم وارمعن تتابع ويقال لابل ولابن وإسماعيل وإسماعين وإسرائيل وإسرائيل وجبريل وجبرين وميكائيل وميكاين وإسرافيل وإسرافين وشراحيل وشراحين وخامل الذكر وخامن الذكر وذلاذل القميص وذناذنه لأسافله والواحد ذلذل وذنذن وفي الغريب المصنف عن الكسائي لهزته ونهزته دفعته وطربته وأسود حالك وحانك وفي الجمهرة قلة الجبل أعلاه وفي القن وهي القنة أيضا واللبلبة والنبنبة صوت التيس إذا نزى وجريال صبغ أحمر ويقال جريان بن نون أيضا وفي أمال القالي الأليل الأنين وفي المحكم لابن سيدة يقال في الليل اللين على البدل خاتمة قال صاحب المحكم الألثغ الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراء وقيل هو الذي يجعل الراء في طرف لسانه أو يجعل الضاد ضاءا وقيل هو الذي يتحول لسانه عن السين إلى الثاء وقال ابن فارس في المجمل اللثغة تكون في السين والقاف والكاف واللام والراء وقد تكون في الشين المعجمة فاللثغه في السين أن تبدل ثاء وفي القاف أن تبدل طاء وربما أبدلت كافا وفي الكاف أن تبدل همزه وفي اللام أن تبدل ياء وربما جعلها بعضهم كافا وأما اللثغه في الراء فإنها تكون في ستة أحرف العين والغين والياء والذال واللام والضاء وذكر ابن حاتم أنها تكون في الهمزة انتهى. وقال ابن السكيد في كتاب الأصوات الألثغ في الراء أن يجعل الراء في طرف لسانه وأن يجعل الصادفاء والأردت أن يجعل تاء. اللون التاسع والثلاثون معرفة الملاحن والألغاز وفتيا فقيه العرب والثلاثة متقاربة وفي النوع ثلاثة فصول الفصل الأول في الملاحم، وقد ألف في ذلك ابن دريد تأليفا لطيفا، وألف فيه أيضا، وقد كانت العرب تتعمد ذلك وتقصده إذا أرادت التورية أو التعمية قال القالي في أمالي قرأت على أبي عمر المطرز، قال حدثني أحمد بن يحيى عن ابن الأعربي قال. أثر الطيء رجلا شابا من العرب فقدم أبوه وعمه ليفدياه فاشتطوا عليهما في الفداء فأعطيا لهم به عطية لم يرضوها فقال أبوه لا والذي جعل الفرقدين يمسيان ويصلحان على جبل طيء لا أزيدكم على ما أعطيتكم ثم انصرفا فقال الأب للعم لقد ألقيت إلى ابني كليمة لإن كان فيه خير لينجوان فما لبث أن نجى وأطرد قطعة من إبلهم فكأن أباه قال له إلزم الفرقدين على جبلي طي فإنهما طالعان عليهما وهما لا يغيبان عنه قال ابن ذريد في كتاب الملاحم هذا كتاب ألفناه ليفزع إليه المجبر المطهد على اليمين المكره عليها فيعارض بما رسمناه ويضمر خلاف ما يظهر ليسلم من عادية الظالم ويتخلص من جلف الغاشم وسميناه الملاح واشتقنا له هذا الاسم من اللغة العربية الفصيحة التي لا يشوبها الكدر ولا يستولي عليها التكلف قال أبو بكر معنى قولنا الملاحم لأن اللحن عند العرب الخطمة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض أي افطن لها وأغوص عليها وذلك أن أصل اللحن أن تريد شيئا فتوري عنه بقول آخر كقول العنبري وقد كان أسيرا في بكر بن وائل حين سألهم رسولا إلى قومه فقالوا له لا ترسل إلا بحضرتنا لأنهم كانوا قد أزمعوا غزو قومه فخافوا ان ينذرهم فجيء بعبد أسود فقال له أتعقل؟ قال نعم إني لعاقل قال ما أراك كذلك؟ فقال بلى فقال ما هذا؟ وأشار بيده إلى الليل فقال هذا الليل قال ما أراك عاقلا؟ ثم ملأ كفيه من الرمل فقال كم هذا فقال لا أدري وإنه لكثير قال أي ما أكثر النجوم أم التراب قال كل كثير قال أبلغ قوم التحية وقل لهم ليكرموا فلانا يعني اسيرا كان في أيديهم من بكر فإن قومه لي مكرمون وقل لهم إن العرفج قد أدبه وقد شكت النساء وأمرهم أن يعروا ناقة الحمراء فقد أطالوا رقوبها وأن يركبوا جمل أصهب بآية ما أكلت معكم حيث واسألوا الحارث عن خبري فلما أدى العبد الرسالة قالوا لقد جن الأعور والله ما نعرف له ناقة حمراء ولا جملا أصهب ثم سرخوا العبد ودعوا الحارث فقفصوا عليه القصة فقال قد أنذركم أما قوله فقد أذب العرفج يريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح وقوله شكت النساء أي اتخذنا الشكاء للسفر وقوله الناقه الحمراء أي ارتحلوا عن الدهناء واركبوا الصمان وهو الجمل الأصحب وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا يريد أن أخلاقا من الناس قد غزوكم لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقض فامتثلوا ما قال وعرفوا لحن كلامه وأخذ هذا المعنى أيضا رجل كان أسيرا في بني تميم فكتب إلى قومه شعرا حلوا عن الناقة الحمراء أرحلكم والبازل الأصهب المعقول فاصطنعوا إن الذئاب قد اخضرت براسلها والناس كلهم بكر إذا شبعوا يريد أن الناس إذا أخصبوا أعداء لكم كبكر بن وائل وقال أبو عبيدة في كتاب أيام العرب أخبرنا فراس بن خندف قال جمعت اللهازم لتغير على بني تميم وهم غارون فرأى ذلك ناشب الأعور ابن بشام العنبري وهو أسير في بني سعد بن مالك بن ضبيعه بن قيس بن سعلبة فقال لهم أعطوني رسولا أرسله إلى أهلي أوصيهم في بعض حاجتي وكانوا اشتروه من بني أبي ربيعة فقالت بن سعد ترسله ونحن حضور وذلك مخافة أن ينذر قومه فقال نعم فأرسلوا له غلاما مولدا لهم فقال لهم لما أتوه به أتيتموني بأحمق فقال الغلام والله ما أنا بأحمق فقال الأعور إني أراك مجنونا قال ما أنا بمجنون قال فالنيران أكثر أم الكواكب قال الكواكب وكل كثير وقال آخر إنه قال له والله ما أنا بأحمق فقال الأعور إن لك لعيني أحمق وما أراك مبلغا عني قال بلى لعمري لأبلغن عنك فملأ الأعور كفه من الرمل فقال كم في كفي قال لا أدري وإنه لكثير لا لأحصي فأومأ إلى الشمس بيديه فقال ما تلك قال الشمس قال ما أراك إلا عاقلا شريفا اذهب إلى اهلي فابلغهم عني التحية وقل لهم ليحسنوا إلى أسيرهم ويكرموه فاني عند قوم محسنين إلي مكرمين لي وقل لهم فليعروا جمل أحمر ويركبوا ناقة العساء وليرعوا حاجتي في بني مالك وأخبرهم أن العوسج قد أورق وأن النساء قد اشتكت وليعصوا همام ابن بشامه فإنه مشؤوم محدود وليطيع هذيل بن الأخنس فإنه حازم ميمون فقال له بن قيس ومن بن مالك هؤلاء قال بن أخي وكره أن يعلم القوم وزعم سليمان بن مزاحم أنه قال وإذا أتيت أم قدامة فقل لها إنكم قد أسأتم إلى جمل الأحمر وأنهبتموه وانهكتموه رقوبا فاعفوه وعليكم بناقة الصهباء العافية فقط فلما أتاههم الرسول فأبلغهم لم يدر عمر بن تميم ما الذي أرسل به الأعور وقالوا ما نعرف هذا الكلام وقد جن الأعور بعدنا فقال هذيل للرسول اقتص علي أول قصته فقص عليه أول ما كلمه به الاعور وما رجعه إليه حتى أتى إلى آخره قال هذيل ابلغه التحيه إذا أتيت وأخبره أن نستوصي بما أوصى به فشخص الرسول فنادى هذيل بل عنبر فقال قد بين لكم صاحبكم أما الرمل الذي جعل في يده فانه يخبركم انه قد اتاكم عدد لا يحصى واما الشمس التي قد اومئ اليها فانه يقول ذلك اوضح من الشمس واما جمله الاحمر فهو الصمان واما ناقته العيساء او قال الصهباء فهي الدهناء يأمركم أن تتحرزوا فيها وأما بنو مالك فإنه يأمركم أن تنذروهم ما حذركم وأن تمسكوا بحلف ما بينكم وبينهم وأما إيراق العوسج فإن القوم قد اكتسوا سلاحا وأما اشتكاء النساء فإنه يخبركم أنهن قد عملن لهن عجلا يغزون بها والعجل الروايا الصغار وقال ابن دريد في الجمهرة والقالي في أمالي. قال صبي لأمه وعندها أم خطبه يا أمة أأدوي فقالت اللجام معلق بعمود البيت توري بذلك لألا يستصغر وتري القوم أنها إنما سألها عن اللجام وأنه صاحب خير وركوب وهو إنما قصد أخذ الدواية وهي الجلدة الرقيقة التي تركب اللبن يقال دوى اللبن يدوي وأقبل الصبيان على اللبن يدوونه أن يأخذون ما عليه من الجلد أمثلة منه ذكر أمثلة من ذلك قال ابن دريد تقول والله ما سألت فلانا في حاجة قط والحاجة ضرب من الشجر له شوك والجمع حاج وما رأيته أي ما ضربت رئته ولا كلمته أي جرحته وما بطنت فلانا أي ضربت بطنه ولا أعلمته أي ما جعلته أعلم أي ما شققت شفته العليا ولا أخذت منه خفا ولا نعلا فالخف من أخفاف الإبل والنعل القطعة الغليظة من الأرض وتقول والله ما أملك كلبا وهو المسمار في قائم السيف ولا فهدا وهو المسمار في وسط الرحل ولا جارية وهي السفينة ولا شعيرة وهي رأس المسمار من الفضة ولا صقرا وهو دبس الرطب ولا كسرت له سنا وهي قطعة من العشب تتفرق في الأرض ولا ضرسا وهي قطعة من المطر تقع متفرقة في الأرض ولا خربت له رحا وهو من الأضراس ولا لبست له جبة وهي جبة السنان وهو الموضع الذي يدخل فيه رأس الرمح. ولا كتبت من قولهم كتبت الإداوة وغيرها إذا خرزتها ولا ظلمت فلانا أي ما سقيته ظليما وهو اللبن قبل أن يروب ولا أعرف لفلان ليلا ولا نهارا فالليل ولد الكروان والنهار ولد الحبارة ولا حمارا وهو أحد الحجرين الذين تنصب عليهم العلات وهي صخرة رقيقة يجفف عليها الاقط ولا أتانا وهي الصخرة تكون في بطن الوادي تسمى أتان الضحل والضحل الماء الذي تبين منه الأرض ولا جحشة وهي الصوف الملفوف كالحلقة يجعلها الرجل في ذراعه ثم يغزيها ولا دجاجة وهي الكبة من الغزل ولا فروجا وهي الدراعة ولا بقرة وهي العيال الكثير ولا ثورا وهو القطعة العظيمة من الأقط ولا عنزا وهي الأكمة السوداء ولا سببت لفلان أما وهي أم الدماغ ولا جدا وهو الحظ ولا خالاً وهو السحاب الخليق للمطر ولا خالة وهي الأكمة الصغيرة ولا ضربت له يداً وهي واحدة الايادي المصطنعة ولا رجلاً وهي القطعة العظيمة من الجراد ولا اخبرته أي ما ذبحت له خبرة وهي شاة يشتريها قوم يقتسمون بينهم ولا جلست له على حصير وهي اللحمة المعترضة في جنب الفرس ولا أخذت له قلوصا وهو فرخ الحبارة ولا كرما وهو القلادة ولا رأيت سعدا وهو النجم ولا سعيدا وهو النهر يسقي الأرض منفردا بها ولا جعفرا وهو النهر الكبير ولا ربيعا وهو حظ الأرض من الماء في كل ربع ليلة أو ربع يوم ولا عمرا وهو واحد عمور الأسنان ولا قطنا ولا أبانا وهما جبلان معروفان ولا أوسا ولا اويسا وهما من أسماء الذئب ولا حسنا وهو كثيب معروف ولا سهلا وهو ضد الحزن ولا سهيلا وهو نجم معروف وما وطئت لفلان ارضا وهو باطن حافر الفرس ولا أخذت له جرابا وهو ما حول البئر من باطنها ولا بيضة وهي بيضة الحديد ولا فرخا وهو فرخ الهامة وهو مستقر الدماغ ولا عسلا وهو عدو من عدو الذئب ولا خلا وهو الطريق في الرمل ولا عرفت لكم طريقا وهو النخل الذي ينال باليد ولا أحببت كذا من قولك أحب البعير إذا برك فلم يثر ولا اكريت أي تأخرت ولا رأيت فلانا راكعا ولا ساجدا فالراكع العاثر الذي قد كبا لوجهه والساجد المدمن النظر في الأرض وما عند فلان النبيذ وهو الصبي المنبوذ ولا أتلفت لفلان ثمرة وهو طرف السوت وما رويت هذا الحديث ولا دريت فرويت أي شددت بالرواء وهو الحبل ودريته أي ختلته ولا أخذت لفلان جوزا وهو الوسط ولا مسست له خدا وهو الأخدود في الأرض ولا كسرت له ظفرا وهو ما قدام معقد الوتر من القوس العربية ولا كسرت ساقه وهو الذكر من الحمام وما أنا بصاحب مكر وهو ضرب من النبت ولا أخذت لفلان فروة وهي جلدة الرأس ولا كشفت لفلانة قناعا ولا عرفت لها وجه فالقناع الطبق والوجه القصد وما لي مركوب وهو ثنية في الحجاز معروفة وما لي في هذا الكتاب خط وهو سيف البحر وما لي فرش وهو الصغار من الإبل وما رأيت لفلان بطنا ولا فخذا وهما من العرب وما لعبت أي ما سال لعاب وما جلست من قولهم جلس فلان إذا دخل الجلس وهو نجد وما ولاه وما عرفت لفلانة بعلا وهو النخل المستبعل الذي يشرب ماء السماء ولا زوجا وهو النمط طرح في الهودج وما أبصرته أي لم أقشر بصره والبصر قشر أعلى الجلد ومالي حمل وهو سمكة من سمك البحر وما طرقت فلانا أي لم أضربه بمطرقة والمطرقة العصى التي يضرب بها الصوف ومالي تين وهو جبل معروف وقال النابغة الذبياني صهبا فلما أتين التين عن عرض يزجين غيما قليلا ماءه شبما وفي نوادر ابن العربي كان عند امرأة الرجلان يخطبانها وكان أحدهما أعجب إليها من الآخر فقال لهما أبوها أيكما كان أسرع فصلا للزراع من العضد زوجته إياها فقالت الجارية للذي تحب ونظرت إليه وابطنا أيقلب العظمة فإن مفصله من قبل بطنه فقال أبوها وابطنك وهوانك وفيها قالت امرأة لصاحبة لها انشري وابشري اي انشري سيورتي وشدي بها الهودج فظنت أنها قالت لها انشري وابشري من البشرى فأسرت الهودج بسيوره ولم تبشرها فلما طلبت أجرتها قالت إنما امرتك أن تبشر السيور وقال القالي في اماليه حدثنا أبو بكر بن الانباري قال قال أبو العباس ثعلب ذكر أعرابي رجلا فقال ما له لمج امه فرفعوه إلى السلطان فقال, ما فقال إنما قلت ملج امه قال ثعلب لمجها نكحها وملجها رطعها قال القالي وقرأت على أبي عمر الزاهد عن ابن عباس عن ابن الاعرابي قال اختصم شيخان غنوي وباهلي فقال احدهما لصاحبه الكاذب محج امه اي جامع امه فقال الغنوي كذب ما قلت له هكذا إنما قلت الكاذب ملج أمة يقال ملج إذا رضع قال القالي يقال محجها ومخجها وهو مأخوذ من قولهم مخجت الدلو في البئر إذا حركتها لتمتلئ ونخجتها أيضا الفصل الثاني في الغاز وهي أنواع الغاز قصدتها العرب والالغاز قصدتها ائمه اللغه وأبيات لم تقصد العرب الالغاز بها وإنما قالتها فصادف ان تكون الغاز وهي نوعان فانها تارة يقع الالغاز بها من حيث معانيها واكثر ابيات المعاني من هذا النوع وقد الف ابن قتيبة في هذا النوع مجلدا حسنا وكذلك الف غيره وانما سموا هذا النوع أبيات المعاني لأنها تحتاج إلى أن يسأل عن معانيها ولا تفهم من أول وهلة وتارة يقع الإلغاز بها من حيث اللفظ والتركيب والاعراب ونحن ذاكرون من كل نوع من هذه الأربعة عدة أمثلة على غير ترتيب فمن الأبيات التي قصدت العرب الإلغاز بها قال القالي في أماليه أنشدنا أبو بكر بن الأنباري قال أنشدنا أبو العباس سعلب ولقد رأيت مطية معكوسة تمشي بكلكلها وتزجيها الصبا ولقد رأيت سبيئة من أرضها تسبي القلوب وما تنيب إلى هوى ولقد رأيت الخيل أو أشباهها تثنى معطفة إذا ما تجتلى ولقد رأيت جواريا بمفازة تجري بغير قوائم عند الجير ولقد رأيت غضيظة هركولة رود الشباب غريره عادت فتى ولقد رأيت مكفرا ذا نعمة جاهدوه في الأعمال حتى قدول قال ثعلب أراد بالمطية المعكوسة السفينة وبالسبيئة الخمر وبالخيل تصاوير في وسائد وبالجوار السراب وبالمكفر السيف والغضيظة لهركولة امرأة وقوله عادت فتى من العيادة وقال القالي حدثني أبو بكر بن دريد أن أبا حاتم أنشدهم عن أبي زيد وزهراء إن كفنتها فهو عيشها وإن لم أكفنها فموت معجل يعني النار هي زهراء أي بيضاء تزهر يقول إن قدحتها فخرجت فلم أدركها بخرقة أو غير ذلك ماتت وقال القالي قرأت على أبي عمر عن أبي العباس أن ابن الأعرابي أنشدهم في صفة قدر القت قوائمها خسا وترنمت طربا كما يترنم السكران يعني القدر وقوائمها الأتافي وخسا فرد وأنشد الجوهري في الصحاح وما ذكر فإن يكبر فأنثى شديد الأزم ليس بذي ضروسي قال هو القراد لأنه إذا كان صغيرا كان قرادا فإذا كبر سمي حلمة وأنشد الجوهر على أن الأدعية مثل الأجحية أداعيك ما مستحقبات مع السورة حسان وما آثارهن حسان يعني السيوف وفي الصحاح قال الكميت وذات اسمين والألوان شتى تحمق وهي كيسة الحويل أراد الانوق وقال ذات اسمين لأنها تسمى الأنوق والرخمة وأراد بقوله كيسة الحويل أنها تحرز بيضها فلا يكاد يظفر به لأن أوكارها في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة البعيدة وهي تحمق مع ذلك وفي المثل أعز من بيض الانوق وفي الصحاح قال الراجز يا عجبا للعجب العجابي خمسة غربان على غوابي غربان فرس والبعير حرفان وركين اليمنى واليسرى اللذان فوق الذنب حيث التقى راس الورق وأنشد ابن الاعرابي في نوادره وحاملة ولم تحمل لحين ولم تلقح وليس لها حليل أتمت حملها في نصف شهر وحمل الحاملات أنا طويل أتت بعصابة ليست بإنس ولا جن فكيف بهم تقول إذا ولدت تباشر كل حي وإن ماتت فباقيها قليل قال ابن الأعربي أراد أن يعمل وأراد المثانة يعني الذي يعضه الكلب الكلب فيسقى دواء فيخرج من ذكره شبيه بالجراء وأنشد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأضداد لأبي داود الإيادي رب كلب رأيته في وثاق جعل الكلب للأمير جمالا رب ثور رأيت في جحر نمل وقطات تحمل الأثقال وقال الكلب الحلقة التي تكون في السيف والثور ذكر النمل وفي شرح المقامات لسلام الأنباري مما يتحاجون به قول أبي ثروان في أحجية الله ما ذو ثلاث آذان يسبق الخيل بالردياني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 وقال يعني دجاجة الغزل وهي القبة أو ما يخرج عن المغزل